كتب َُِ عليكم ََُُْ الصيام َُِّ كما ََ كتب َُِ على ََ الذين ََِّ من ِْ قبلكم َُْْ لعلكم َََُّْ تتقون َََُّ اياما معدودات, أياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له 「シャトルスカー」 「シャトルスカイツリー」 هدى للناس وبينات من الهدى و ا ل ف ر ط ا ن فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر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 و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني فاني قريب اجيب د ع و ة الداع إ ذ ا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون